الحمدثة رب العمين والصلاة والسلام على ما لنبيه بعده تابعين له بالثاني اليوم الدين أنا باقف عند باب التعارض قال الشيخ رحمه الله بعد أن اتهى من باب القياس التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع وذكرنا المرة الماضية تعريف التعارض وإصطلاحاً تقابل بحيث يخالف أحدوما الآخر تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدوما الآخر. الآخر وذكرنا بأن التقابل في اللغة معناه العرض مع الزي وهو الناحية تفاعل من العرض وهو وهوالناحية والمناسبة ما بين التعريث اللغوي والاسطلاحي أن تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدوما الآخر كأن هذا الدليل في ناحية والدليل أخر في ناحية أخرى فيحدث تعارض بينهم ولا يحدث إيه وفاق وإئتلاف فالشيخ يقول رحمه الله وأقسام التعارضي أربعة تن. الأول خطوات الترجيح أو خطوات لإزالة التعارض إحنا الأول بنشوف عندنا دليلات مش كده دليلاتهم ظاهرهم التعارض مع الاعتقاد بأنه لا ما بين النصوص الصحيحة أبدا يبقى دا تعارض من النحية الظاهرية ماشي أول حاجة بعملها ان علمت أن, إن استطعت أن أجمع جمعت ليه؟ لأن في الجمع الأخذ بكل ما ورد في المسألة من أدلة إيه لم أستطع الجمع وعلمت المتأخر منهما فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ماش كده للمتقدة طيب انا مش عارف التاريخ ومش عارف مين اللي تقال الأول ومين اللي تقال بعد كده بروح جاي لترجيح أرجح ما بين الإيه؟ الأدل طيب إيه لم أستطع الترجيح فالتوقف وإحنا ذكرنا أن العلماء يختلفون في ذلك نظرا إما لكسور في العلم أو لكسور في الفهم أو لأن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل في بعضهم يقف لا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يوفق ما بين الأدلة الظاهرة التعارض بعضهم لا يقول لا ما فيش توقف ليه المسألة دي هنوفق بينهما بكذا وكذا وكذا, وكذا وقد تجد بعض أهل العلم يوفق في مسألة بكلام يخالف توفيق الآخر لنفس المسألة معا إزاي؟ وتجد أن بعض أهل العلم يقول وكلها الجمعين صحيح ده جمع بالصورة دي صحيح وده جمع بالصورة دي صحيح فالشادي نشيخي يقسم التعارض إلى أربعة أقساب يقول القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات أن يكون بين دليلين إيه؟ عامين وله أربع حالات الحالة الأولى إيه نستطع الجمع. عشان قلت بقى. نستطع الجمع إن لم نستطع الجمع وعلمنا المتأخر فيكون ناسخ إن من نعلم التاريخ نرجح. إن لم نستطع أن نرجح الطاق هم دول قال أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الإيه لي يجب الجمع ولا يجب الترجيح لأنني لو رجحت عملت بواحد وتركت الآخر أما لو جمعت عملت بكل الأدلة الواردة في المسألة محل النزاع قال فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى إنك لتهدي إلى الصراط مستقيم الخطاب موجه لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في سورة القصص إنك لا تهدي من أحبب الخطاب موجه لمن لنبيء صلى الله عليه وسلم يبقى هاتان آيتان ظاهرهم التعارض فيقول والجمع بينهم أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق والدلالة إما أن تقرأ الدلالة او الدلالة او الدلالة فالدلال مثلفة جاز فيها الكسر والضم والفتح فهو يقول أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي إنك محمد تستطيع أن تبين للناس الطريق الذي يرتضيه رب العالمين والصراط المستقيم الذي ينبغي للناس أن يسيروا فيه إنك لا تهدي من أحباب إنك محمد لا تستطيع أن توقف الإنسان وتجعله يسير في هذا الصراط المستقيم أنت تبين والذي يوفقه العبد ليسير في هذا الطريق هو رب العالمين يبقى الأولى وإنك لا لتهدي إلى صراط المستقيم هداية البيان والإرشاد والدلال وأما الثانية أنك لا تهدي من أحبب هداية الإيه؟ هداية التوفيق لأن يسير العبد في هذا الإيه؟ الطريق قال والجمع بينهم أن الآية الأولى وعليك السلام والجمع بينهم أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره كذلك مثال ذلك النبي صلى الله يقول ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وهذا حديث رواه الإمام مسلم عن, خالد، عن زيد بن خالد طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قبل أن يقول له أحد إيه تعال شهدني مع الزي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم من الذي يشهد قبل أن يسأل الشهادة قال إيه وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ هوت ليه جاي يشهد ومحدش قاله تعالى يشهد, يشهد, يشهد طيب الحديث الثاني يقول إيه نعم هذا العبد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلب منه أن يشهد, أن يشهد مع فالتوفيق بينهما بحل الأول على من لديه شهادة يحتاجها صاحبها ولا يعلمه أنا وقعت في قضية ولا أجد من يشهد لي. ولا أدري أن أحمد هو ممكن يشهد لي أنه حضر الواقعة أو له دراية بالمسألة فلما أحمد يجي يقول أنا أشهد له وبين الحق إذا نعم هذا العبد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله ماشي كده قال والثاني على من لديه شهادة بحق وصاحبه يعلم ذلك يعني ايه انا عارف ان احمد ده اصلا كالحضر الواقع ومالتلشت على شيء. يب هو جاي ايه جاي بيشهد وانا لم اطلب منه وانا اعلم وانا عنده هذه الشهادة هذا ايه يذنب ليه لان الانسان يبعد عن مواطن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة قال أترى الشمس وقال نعم قال فعلا مثلها اشهد وهذه لا تتسنى لكثير من أحد الناس يبقى كون الإنسان عرفت أن هذا وقع في ضيق وأنا ممن الممكن أن أشهد له وأعلم وهو لا يعلم ذلك يبقى حينئذ يجب عليه مش يستحببه لا يجب عليه أن أشهد طيب خلاص إن كلها شفت الواقع وهو عارف إن حتة كلها شفت الواقعة ومليشت على شيء خلاص لم يطلب منك الشهادة فلا ترمي بنفسك في مواطن فتا ومن يفعل ذلك لا شك أن في قلبه من الزيغ ما فيه من الزيغ ما فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعدكم واضح كلام أيضا مثال آخر الرجل استاثن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة في رمضان فآذن له ثم استأذنه آخر فلم يأذن له طيب كيف بقى يأذن لهذا ولا يأذن لذاك قال روي الحديث فنظرنا فإذا الذي رخص له الشيخ شيخ يعني رجل كبير في السن والذي نهاه إيه شاب طيب الآن نهى وآذن خلاص يبقى الشاب ينهى والشيخ لا ينهى طبعا أنا أذكر الأمثلة ولا يعني أعلق عليه ليه؟ لأنه ليس من الإنصاف معاملة محاسبة الأصوليين على الأمثلة على الأمثلة التي يطرحوها وإلا المسألة محل نزاع ومحل كلاب كلامنا ممكن أن آتي بتوفيق آخر خلاف هذا التوفيق لكن أكتفي بما يذكرون إنه أذن ولم يأذن إنت جاي تقول له أقبل قالك لا محمد جاي يقول له أقبل قال له آه لا مش في الحديث ده راوي الحديث اللي قال كده فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخه وإذا الذي نهاه شابه ماشي وإن كان حتى لو إحنا بندرس كتاب الصيام هقول لك لا الشاب يقبل لكن إذا لم يأمن على نفسه لوقوع في الجماع فلا يقبل ويحرم عليه طب أنا قلت إيه أنا قلت تحرك الشهوة في فرما بين تحرك الشهوة والوقوع في الجماع ليس كل من تحركت شهوته وقع في الجماع فعشان كده اللي سيقول لك إيه؟, إيه إذا كنت تأمن أن تتحرك شهوتك فقبل أما إذا كنت لا تأمن من أن تتحرك شهوتك, فإيه؟ إذا كنت لا تأمن أن تتحرك شهوتك فلا تقبل طب أنا أقول له لا أي إنسان بيقبل امرأة لازم أن شاء وتتحرك يبقى المعول عليه هنا إيه هو الوقوع في الجماع الأمر من هي عنده. واضح؟ والمسألة على درجات إنسان يأمن من الوقوع في الجماع يبقى ده يقبل طب انسان يأمن من الوقوع في الجماع لكن لا يأمن من نزول المني ده لا يقبل طب انسان يأمن من الوقوع في الجماع ومن نزول المني ولا يأمن من تحرك شهوته خلاص ده يقبل واضح فأنا أقصد أنني أذكر الأمثلة دون يعني محاسبة الأصولية على طرح للمثال من النحية الثقية واضح؟ أين كتاب افتح على حسب الشخص نعم قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول يبقى إحنا الأول بنتكلم في القسم الأول اللي الأدلة فيه أدلة عامة ماش كده أدلة إيه عامة بتتعارض ظاهرها لإيه التعارض قال لك الأول إيه احفظ الكلام ده صم الأول إحنا بنجمع ما عرفناش وعرفنا التاريخ بنذب إلى النسخ مش عارفين التاريخ بنرجح مش عارفين نرجح نقف بغيث ما ييجي عالم بعدنا اللي هو العلماء يعني ويرجح في المسألة أو يجمع إنك من الممكن أن تجمع من الممكن أن ترجح بين أدلة وعالم تاني يجي يقولك إيه لا مش هنحتاج لترجيح إحنا هنجمع طيب فأيهما نأخذوا بقوله الذي ذهب إلى الجمع وكان جمعاً تؤيده الأدلة مش أي إنسان كده إيه؟ يأتي بأي كلام هم؟ قلنا القسم الأول يكون دليلين عمين هم؟ هنجمع ما بينهم الجامعة ده تخش بقى اللي هو تخصيص العام وتقيير الدروتنا ده أطور من الجمع من الجمع الدليلين نحن بيكون في القسم الأول هو إيه؟ أدلة عامة لسه في قسم ييجي إيه؟ أن يكون بين دليلين خاصين أو بين دليلين أحدهما عام من وجه وخص من وجه والآخر عام من وجه وخص من وجه كل دي أدل لأيه عامة يجلس قد كرسي قال يجلس على الأرض فإن لم يمكن الجامع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول ومثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام واضح؟ يبقى ذي في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم مبتدأ وخبر أنوى مصدرية وأن يعني وصومكم تأول طب الآية دي بتقول إيه؟ إنت ممكن؟ تستطيع الصيام لكن لو مش عايزت تصوم وأنت قادر على الصيام خلاص فمن تطوع خيرا الأفضل لك أن تصوم من عايزت تصوم فكفارة طعامه مش كيه صح ده كان في أول الأمر وبعد كده قالك إيه وأنت تصوم خير لك جي بعد كده في الآية التالية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال إيه أين كتابه قال فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى طب دي قالت ايه فمن شهد منكم الشهر فل لازما يصوم واللي قبليه بتقول ايه ممكن تصوم وممكن لا يبقى الثاني ناسخ للايه للاول قال تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقيهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما حديث سلمة قال كان الناس يخيرون ما بين الصيام والإفطار مع القدرة وإطعام مسكين عن كل يوم حتى نزل قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّرَ فَلِيَصُمْ فأوزبت الصيام على, الإيه؟ على الجميع يبقى ده حديث عشان ما جيش تقولي ما هو أنا عرفت أن الأول فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خير الله عشان دي جات الأول في القرآن وجه بعدها فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّرَ فَلِيَصُمْ جميل؟ لا عمرنا بناخد كده ممكن تجد آية سابقة على آية أخرى ومنسوخ والذين يتوفون من... وَالَّذِينَ يَتْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ يَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أربعة أشهر وعشر جميل طيب في بعد ذلك قال المولى عز وجل وصية لأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج برضو يتوفون طيب منين بقى هنا هتعد عام إلى الحول غير إخراج ومنين أربعة لو أنت بتاخد بالترتيب هتقول إيه خلاص يبقى تجلس إلى العام وأربعة أشهر وعشرة دي منسوخ أقول لك لا إحنا ما بنوصلش للتاريخ عن طريق هذا الترتيب لكن هنا احنا قلنا إيه قلنا فمن تطوع خيرا فهو خير الله دي منسوخة لقول من سلم بن الأكوع قال إيه حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشرفة يصم واضح؟ نعم. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ والسئلة صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة من فتح الباء قال فيرجح الأول لأنه أحوط هذه واحدة خليك معاي الآن إحنا قلنا إيه نجمع معرفناش وعلمنا التاريخ النسخ لم نعلم التاريخ نرجح ما بين الأدلة دلوقتي جلنا حديث بيقول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد ذكر عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعت منك ده بيقول لنا إيه ما, ما تتوضوش لو حدث لمس للعضو أو للإيه للذكر طيب التاني من مسى ذكره فليتوضأ يبقى هنا بيقولك إيه لو مسست ذكرك يجب عليك الوضوء فهنا بيقولك إيه إحنا هنرجح حديث من مسى ذكره فليتوضأ ليه لأنه أحضر صح ولا لو أنت مسست ذكرك وتوضأت أحد يقول لك شيئا لكن لو لم تتوضأ هناك من أهل علم من يقول لك إيه يجب عليك الوضوء وإن صليت على هذا الوضع فصلاتك غير صحيح وصلاتك باطلة يبقى أحوط ولأه قال ولي أنه أكثر طرقا حديث من مسى ذكره فليتوضأ فعلا ورد من طرق أكثر من حديث طلق ابن علي لا إنما هو بضعة منك ولي أنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم حديث إنما هو بضعة منك ده مبكي على الأصل ولا ناقل عن الأصل الأول يعني مبكي وناقل مبكي ده الأصل أن ذمتك بريئة حتى تثبت إدانتها صح؟ الأصل لا معليش لصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة ده الأصل أن ذمتي بريئة لما اجي اقول لك لا دا انت عليك انت بصلي تيجي تقول لي ايه الدليل قول لك واقيموا الصلاة ماشي كده طيب يبقى انا كده اتيتوا بدليل صح هذا الدليل ناقل عن الاصل ولا مبقي على الاصل البقاء على الاصل انت مش مكلف بشيه يبقى دا ناقل عن الايه عن الاصل والأصل أن أنت إذا لمست عينك أو أذنك أو يدك أو رجلك أو عضوك أو أي شيء من جسدك أو لمست أي شيء من جسدك فليس عليك وجوب الوضوء ده الأصل ولا لأ لما يقول لك إذا لمست ذكرك فعليك الوضوء ساعة تقول لي إيه أنت كده نقلتني عن الأصل هاتلي دليل فهو يقول لك إيه الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عن الأصل ليه؟ لأن الذي نقلك عن أصل براءة ذمتك معه زيادة علم بقول النبي من مسى ذكره فليتغض واضح كده؟ واضح الكلام؟ المبكي على الأصل ده مش مفاجد دليل جميل صح كده الذي يقول لك لست مكلفا بشيء ده مش محتاج يجب لك دليل اللي محتاج يجب لك دليل يقول لك إيه؟ أنت عليك كذب الطعمية حلال ولا حرام الأصل أنه كل شيء حلال إن حتى أكل الحمير لكن لا جالي بقى أحديث بتنهى عن أكل الحمير صح؟ يبقى أنا ما جاء لك ما تاكلش الحمار تقولي ليه؟ أجي أقول لك بقى عشان نبي صاصلناها عن أكل لحمة الحمير وأمر بإرقاته وبإلقاه و... أجيب لك بقى الأدلة اللي عندي صح ولا أه؟ يبقى الأصل إن الإنسان إيه؟ ذمته بريئة مش مكلفة بشيء فالذي ينقلني عن هذا الأصل يكلف بان يأتي بالدليل والذي أتى بالدليل معه زيادة علم عن الذي أبقاق على الأصل واضح كده الكلام ده ولا مش واضح أهم بأفصول فيك وابدأ وممكن كل الأبواب مهمة لأنها مترطبة على بعض لكن هناك الأهم وهناك الأ... الأ... الأقل في الأهمين معايا الكلام كده واضح ولا مش واضح يبقى هنا استعمل ما بين هذين الحديثين ايه طريقة الترجيح قال لك ده احوق وده اكثر طرق اغلق الباب وده اكثر طرق وده ايه ناقل عن الاصل يبقى هو رجح بكم دليل شاهلهم الخكم بثلاث لانه احوق واكثر طرقا وناقل عن الاصل أنا أعيد مرة أثنين أنت لا خليكم معايا كده مصحره أكثر مصحره ماشي نحسبه معايا كده يبقى رجح بكم دليل بأربعة طيب أنا هجأ أقول له لأنه أحوط الأحوط ليس بحكم الشرعي أكثر طرقاً ومصححه أكثر إلا أن الآخر وإن كان أقل طرقا هناك من صححه وقال بأن الحديث صحيح ولأنه ناقل عن الأصل ففي زيادة علم أهو بقى عندي بقى كده خلثنا بينه هل بقى أنا ممكن أرجح بديه ولا لو أحجب لي جمع أمشي عليه ألاقي بعض أهل علم ودروي عن عمام مالك قال إيه قال لك طيب من مسى ذكراه فليتوضع ولا انما هو بضعه منك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر علل ذلك بعله لا تستطيع البته ازالته انه هو بضعه منك تنفع العله اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعني لا يجب عليك الوضوء لانه قال له ايه علي الوضوء قال له لا يعني ما عليكش الوضوء طب ايه هي بقى عله الحكم ان هو لا يجب عليه الوضوء انما هو بضعه منك هل ممكن العله دي ممكن الذكر ده لا يكون بضعة منك؟ بضعة منك؟ لا يبقى علل ذلك بعلة لا يستطيع يرحمك الله أحد أن يرفعها وأن يزيلها لكن جيف حديث ثاني قال لك من مسى فكراه فليتوضع طيب والعلة دي فنبصك هنا الزكر ده مثله كأي عضو آخر إلا في حالة وحدة في حال الشهر الذكر يختلف عن أي عضو في الجسد في حال الشهر يبقى لما قال إنما هو بضعة منك أنت كن كأي بضعة،, كأي،, كأي بضعة مني في غير حال الشهوة بس يبقى من مسى الذكر في غير حال الشهوة فليس عليه الوضوء وحينئذ يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك محل لذكرها أما إن مسى الذكر في غير حال في حال الشهوة يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مسه ذكره فليتوضأ محل لذكر هذا القول إذن أنا الآن استعملت طريقة الجامع وهو استعمل طريقة والجامع مقدم على الترجيح إن كان من أتى بالجامع أتى بأدلة وبتوفيق يصحح العقل ويقبله مع طبعا تأييد الأدلة له واضح كده طبعا انا قلت احنا مش عايزين نناقش ادله الايه احنا كنا ممكن ناخد الكلام وخلاص معايا زي يبقى فعلا ده مثال ايه صحيح للمساله وتنتهي المساله على كده ما انا قلت الاحوط ليس بحكم الشرعيه هو بالك في في امر لما تقول له الاحوط هيقول سؤال لو انا دلوقتي ما توضضتش وصليت صلاتي صحيحة ولا غير صحيحه يبقى انت كده ما قلتوش الاحوط انت كده يبقى أنت كنت حكمت عليه بوجوب الوضوء ثاني شوف لاحظة الكلام هناك فرق ما بين قولك الأحوط ما قولك الحكم وجوب الوضوء انت كده ما بتقول الأحوط انت عايز تطلعه من الخلاف وخلاص في حين إن لو أنت توضيت الذين يقولون بعدم وجوب الوضوء يقول لك طيب أنت توضيت ليه فاهمني وإن كان لن يقول لك ايه؟ صلاتك غير صحيح لا يقول لك صلاتك ايه؟ صحيح لكن كن بقى الأحوط وكلام ده كله ليس بحكم شرعي فنا سألت لك لما قلت له يخش توضى طيب الآن لو هو ما توضاش وصلى هتقول له إيه انت صادك مش صحيح يبقى أنت مقلتش بيتحيل على الأحوط لأن تكن رائيك في المسألة هو وجوب الوضوء قال رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح والحمد لله يبقى القسم الأول كده أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات القسم الثاني إيه الأربع حالات مه مه ازاي بقى من الجامع ننتع ترجيح على طول مفيش نسخ في المساله امم والترجيح امم قال القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا هم طبعا احنا قلنا طرق دفع التعارض مش هيطلع واحده من دول اما انت تجمع او تالى من التاريخ يبقى نسخ أو متعلمش التاريخ يبقى ترجيح أو ما ترعفش يترقح يبقى تقف قال أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو صلى الظهر يوم النحر بمكة النحر دل هو إمتى؟ اللي هو كم, شر... كم ذي الحجة عشرة يبقى صلى الظهر يوما نحر بمكة وحديث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمينة صلى الظهر بمينة نفهمه بقى الظهر ده هو فرض واحد صلى في مينة ولا صلى في مكة أكيد صلى في واحد منه قال فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى ميناء أعادها بمن فيها من أصحابه يبقى كانت الثانية نافلة في حق النبي وفرد في حق من ورائه صح أو لا وإنما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أولا مبادرة لدخول الوقت الصلاة على وقته ثانيا فضيلة المكة مكة ثالثا خشية أن يتفرق الصحابة إذا نزلوا بميناء واضح يبقى كلا الحديثين في مسألة واحدة في صلاة الظهر في يوم النح في حديث بيقول صلىها بمكة في حديث بيقول صلىها بايه بمن لو انا استخدمت الترجيح هو الحديث منهم هو الصحيح والتاني مش معول عليه معايا او النسخ ينفع النسخ بدي ليه ايه نعم يبقى الجامع خطب الأقوال في المسألة قال فالا لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ صلاه ايه يعني نزلوا بمنا كل منهم ينزل في في منزله فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه, بالصلاة بهم في ايه في مكة قبل ان يتفرقوا بغيرهم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 قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حصنهن صح إتلاقي الآية الأولى رب العالمين بيقوله أحللنا لك أزواجك وذكر صفاتهن ومكات هذه الصفات يعني هل لابد من الهجرة كما قال وبنات عماتك التي هجرنا معك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرنا معك الشيء ليه أنه قال أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك ومما وب... أفاء الله عليك وبنات عمك يعني ينفع تتزوج صح لا ثم أتى في الآية لات قال لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواجه إبا خلاص لا يحل لك أن تتزوج بعد هؤلاء النسوة ولا يحل لك أن تطل ولا يحل لك أن تستبدل امرأة باللتي معها ما ينفعش فهو قال ايه فالثانيه ناسخه للأولى على أحد الاقوال يعني الثانيه دي نسخت قول المولى عز وجل النبي احللنا واصبح هذا الحلال حراما لا يحل وضحت على أحد الايه مهمه جدا دي لان انا بقول بالعكس إن لا يحل لك النساء إن يا أيها النبي إن أحللنا لك ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء لقوله عائشة رضي الله عنه كان في الصحيح والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء وفي رواية قالت إني أرى ربك يسارع في هواك الشاهد خلينا نسير مع كده من مسألة طويلة يبقى قال فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ طيب فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك إيه مرجح طيب يحدث في ما يوضع الشيخ التاريخ اللي التاريخ ولا يحدث في النسخ آه طبعا التاريخ طب هل بسل بصن... ما عرفوش مثلا التاريخ عبدالله ما يدي بس على العهد من قرية واسم بصن... يعني اه نزل... نزل... نزل... ما قال ما قال فالثانيه ناسخه الاولى على احد الاقوال والاستدل بترتيب المصحف اه لا يعني, يعني مثل مثل من عند النبي لا مش شرط التواتر تصل إلينا بالتواتر امتى نزلت لكن تصل الينا بالتواتر ان دي ايه ماشي لكن امتى نزلت دي وأن يكون ترتيبها فعلا فيما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه بين هذه وهذه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع, أي؟ مع الصحابة لكن مش شرط بقى يكون في إيه إم تنزلت دي لا طبعاً لا قال فإلا بيمكن للنس هو عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلاله يعني لم يحرم بعد ومعلوم أن نكاح المحرم حرام ماش كده إيبه تزوج هو إيه حلاه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هو إيه محرم فالراجح الأول أنه تزوج هو إيه حلاه طب ليه بأه لأن ميمونة صاحبة لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حد إيبه الأول إيه؟ ميمونة. من الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يحقي الكصة إذا هي صاحبة القصة في أدرة بمتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع وما هو حديث أبي رافع قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما ها؟ يعني اريد أن اتزوج هذه فهو ذهب وقال الحديث ضعيفه الشيخ الالباني رحمه الله عليه لو الحديث حديث ابي راس صحيح. صحيح في رواه سبعه طب لسه هذا ما يناتي نذكره قال إيه؟ يبال أولا لك إحنا هنرجح تزواجه وحلال أولا لأن ميمون صاحبة إيه؟ القصة ولأن حديثان مؤيد بحديث أبي رافع ثانيا إن ابن عباس كان صغيرا أنا ذاك. ماشي؟ ولم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يعلم إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزواجه وإيه؟ هو محرم فظن أنه لم يتزوجها إلا بعد عقد الإحرام وهذا يقع كثيرا فيكون اعتمد في نقل القضية على ما فهمه وإلا فإنه نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب لكن هذا الذي فهمه من القصة واضح؟ يبقى فإن ممكن يمكن الناس عمل بالراجح طبعا أهم شيء هي الأمثلة في الامتحان أهم شيء الأمثلة مش تقول لي كلام نظري انا ماشي انا عايز القاعده كده تكون منوره وتحتيها بقى الامثله فاهمني واحنا زي ما احنا شايفين الامثله دي كلها احنا بنتعرض لها ممكن عشان انتوا ما خدتوش غير هو كتاب الطياره في منار السبيل فاول مثال يمكن هو وقع في مدرسه مو حديث ايه من مس ذكر ثلاثه لكن بقيه الامثله كلها هي فعلا امثله ايه مهمه جدا واحنا بنتعرض لها في الايه ده لابد ان نتعرض لها في السوك قال فإن لم يوجد مرجح واجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح واضحة دي صعب الكلام ده يا سعيد صعب كده احنا قلنا كم قسم ايو احمد هستنام ولا ايه اه طيب اوه جميل كم قسم بقى اهم أيوة إذا كان التعارض بين دليلين عامين فكيف نوفق طيب القسم الثاني القسم الثاني ما هو ما عنوانه أن يكون التعارض بين دليلين إيه؟ خاصة قال القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص خلاص فيخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوصق صدق فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوصق في العام والخاص القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات قال إيش قال أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه فيخصصوا أو نذكر بقى الحالات ونذكر الأحكام لها يبقى إحنا عندنا إيه نصيه النص الأول ده عام في جزئية وخاص في إيه والنص الآخر عام في جزئية وخاص في إيه أن يكون دليل على تخصيص عموم أحدهم بالآخر فيخصص به عندي دليل يعني أخصص عموم واحد منهم بالتالي وتنتهي المشكلة طب يعني إيه الكلام ده قال المولى عز وجل قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشر طيب وَقَالُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضُعْنَ حَمْلَهُنَّ خليكوا بقى معاين فالأول فالأولى الآية الأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيره هو قال لك عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشر وعشر إبا دي خصف مين العدة دي خصف مين أيوة خصف مين المتوفى عنها زوجه عامة فيه سواء كانت المرأة دي حامل او مش حامل اي مكان مهم ان زوجها مات يبقى تجلس اربعة اشر وعشر والذين, أزواج... والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشر وعشر صح بخاصة في التي مات عنها زوجه عامة في المرأة الحامل ان مات عنها زوجه. او في غير الحامل ان مات عنها زوجه. صح ثم قال تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضُعْنَ حَمْلَهُنَّ بخاصة في الحامل قال لك عدة المرأة الحامل أن يضعن حملهن صح أو لا طيب عامة في المتوفة عنها زوجها وفي غير المطلق المرأة طلقت وكانت حاملا فالمولى عز وجل يقول أن يضعن حملهن ماذا كده طيب واحد مات ومراته حامل أن حملهن صح؟ طفية تعارض كده جميل فين بقى فيش تعارض, إزاي فيش تعارض؟ إذا كان هو وولاة الأحمال أجلهن أن يضعنا حملهن صح؟ المرأة الحامل إن مات زوجها يبقى تجلس إلى أن تضع الحمل صح؟ طيب ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسنا أربعة أشر وعشر والذين يتوفون يبقى مرأة ماتة عنا زوجها. ده ده اربعة اشرة وعشرة حتى لقاية حامل. ليه? خليك من اللي قال انه مخصص? ازا كان في تعارض هنا ما بين العموم هنا والخصوص هنا. في واحدة فيهم. عامة في المتوفى عنا زوجه او في غير المتوفى عنا زوجه. طيب قالت. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها ليه أنا قالçon وولاة الأحمال هنا المرأة التي مات عنها زوجها تعد أربعة, أربعة أشهر وعشرة لين قالції كده لين قالش في المرأة التي مات عنها زوجها وكانت حاملا. تجلس أربعة أشهر وعشر والذين يتوفون دي خاصة في التي مات عنها إيه؟ زوجها ليه ما قولش كده وفي نفس الوقت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بينفسهن أربعة أشهر وعشر ليه ما قولش بقى إن كان التي مات عنها زوجها حامل تعود إيه؟ تعود إلى أن تضع الحامل إلى أي الأخرى أنتوا فاهمين العموم فين والخصوص فين متأكد طيب أنا لو أنت جيت قلت لي خلاص المرأة التي مات عانا زوجها وهي حامل تجلس إلى تضع الحامل صح واستدللت بعموم قول الله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْلَهُنَّ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ المرأة الحامل سواء مات عانا زوجها أو طلقت تجلس إلى تضع الحامل بساعته أنا جاء أقول لك ما تخدش بخصوصة التانية وَالَّذَيَّنَ يُتوفَّونِ يبقى فالhedه مات عن ذا جواية أربعة Ant- Pearl-10 بساعته أنا لك ألح Harrietக later وإتى أقول لك أصيحoohrá هقول لك الأولاد هأقول لك لذى what the MiDE said before whom you لك ليس و vocês يبقى فاله four News- estoy afraid to stand before يبقى فالليس مات عن ذا جواية أربعة آتشاة وأشراء يبقى فالberactor who died 14 française ليين ساعتها تيجي تقول لي ايه طب ليه ما ناخد شوى ولاة الأحمال إن دي خاصة في أن يطفع عنا فدي ايه خاصة في الحامل يبقى هنا فيه تعرض ولا أه إزاي ما فيهش تعرض نعم طيب قال لا احنا هنا مش هنجمع لنه هنا هنخصص واحد إما نقول هناخد بعموم وولاته الأحمال يبقى أي مرأة حامل مات عنها زوجوها أو طلقت عدته إلى أن تضع الحمل ماشي كده؟ ممكن أن نأخذ بالأرى واشياء؟ بالأرى مثلا إذا كان مثلا رأس الرب تولد مثلا بحيث أنه لا أخرش عليها ده تأتي معنا في, في ذكر قصة الحديث قال لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانية عموم الأولى اللي هي إيه؟ والذين عامة في الحامل وغيره الاولى واللاتي يطفن منكم ويثرن ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 اشهر و10 دي عامه في المراه الحامل وفي غير الحامل ان امات إن انا الزوجه تقعد 4 اشهر و جالي دليل قال لي العموم ده مخصوص بالتانية الثانيه خاصه في مين في ده هنطلع منه المراه الحامل كده امات إن انا زوجها مش هتقعد 4 لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى اللي هي في الحامل وفي غيرها بالثانية اللي هي الثانية اللي هي خصف مين في الحامل وذلك أن صبيعة الأسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فآذنا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أصل الكصة رواه مسلم وكذلك رواه البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة يبقى هم كم واحد أبو سلمة وابن عباس وأبو إيه حرير فتذكرنا الرجل يموت عن المرأة الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاة مش كده بيسير فقلت من الذي قال أبو سلمة إذا وضعت فقد حلت يبقى خبل إيه وقال ابن عباس أجلها آخر الأجلين يعني إيه إحنا هننظر إن كانت المرأة دي عتضى بعد شهرين لا تقعد إلى 4 أشهر وعشر إن كانت تقعد بعد 8 أشهر يبقى خلاص ما تقعدش 4 أشهر وعشر تجلس آخر الأجلين أيه than 8 أشهر يبقى هننظر الأول إيه؟ إن كان الأول هتضع الحم قبل مرور 4 أشهر وعشر لا تجلس إلى 4 أشهر وعشر طيب إن كان 24 و10 وهي هتضع بعد مرور هذه الاشهر يبقى تجلس آخر الايه الى ان تضع الحمل اه في بعض المسافه اه يبقى المساله دي ما بين بايه امراه ماتت ومضى من حملها 8 اشهر وتبقى شهر يبقى ساعتها هنقول لها ايه يتربصنا بينفسين اربعه اشهر و طيب لم يمضي إلا شهر واحد نولاب إيه أولاة إحمالي أجرون أن حملهن فتراجع بذلك واحد قال لا أو تاني اختلاف فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي اللي هو مين يعني أبا سلمة اللي هو ليه تحل بمجرد الحمل شبنا أبس أخير أجليه وده ليه أول ما تضع الحمل خلاص تنتين نسأل قال فبعث كريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنه فقالت إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة امرأة اسمها سبيعة جزها مات فوضعت الحمل بعد موته بأربعين ليلة يعني شهر وأشرة أيام وإن رجلا من بني عبد الدار يكن أبا السنابلي الرجل اسمه أبو السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت قال لها كده بمجرد وضع الحم أصبحت حلالا جاهز لك أن تتزوجي وعدتك قد انتهت فأرادت أن تتزوج غيره قالت له خلاص ماشي أنا كده بس لكن أنا لا أريد أن أتزوجك فقال لها أبو السنابل أنك لم تحليه قال لها لسه الأدب تحتك لم تنتهي فذكرت ذلك صبيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تزوج فبقى هنا لها ايه خلاص ما زمت قد وضعت الحمل اي نفست يعني دم النفاس ينزل عليها فجاز لها ايه ان تتزوج اقصد بدم النفاس اللي هو الذي ينزل بعد الايه بعد وضع الحمل كلام واضح ولا لسه في اشكالات ايه نظام مخصص من عام بسمع بمعنى ان هي ولدت بعد 40 يوم تمام فتعتبر المسافه قريبه فلوصل الله صلي وسلم وبارك على قرب المسافه دهيت هي اعتبر مثلا يعني قرب المسافه ده هي استغمرنا بذلك ولا لا عشان لا تخصصه في الاوان خليك معايا قرب المسافه او بعد المسافه من اللي اجابه في الكلام أنت أيوه إحنا عندنا الآن أي تيل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بآية منه صح يبقى علمنا ان المرأة الحامل ومات عن زوجها ما نشتغلش بالآية الأول في الحالة دي اللي هو الذين يتوفقون ومن نشتغل بإيه أجل قلنا يضعنا حمناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بهذه الآية بزي بقى أربعين لأن العلة هنا مش علة أربعين ليلة أو خمسين ليلة أو ستون ليلة وإن كنت تقول هذه العلة أين الدليل على أن علة قول النبي فأمرها أن تزوج بأنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة يعني مسألة نسبة وفاة هذه مش, مش مذكورة أصلاً أو ملاش علاقة من... لا ملاش علاقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفة عنها أم غيرها مشكلة يبقى قال إيه؟ إن المرأة الحامل طيب إن لم انطلقت خلص مسأدي واضح أولاة الأحمال يا جدهون أيضاً حملون هيبقى فيها أخلاف؟ لو مرأة حامل طلقها زوجها وهو على قيل الحياة هيبقى فيها أخلاف؟ لأن الآية الأولى بتقول إيه والذين يتوصل هو لازل على قيد الحياة ماش كده؟ <تصفيق> العدة بوضع الحمع العدة بوضع الحمع إيه دا الحالة الأولى واضح نها سهلة جدا صح؟ هي محتاجة تركيز وانتباه بس قال وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجل انا كنت في الأول قلت وحده تخصص الثانيه ليه عندي الدليل لكن في دي ما عنديش دليل فلما اجي اخصص واحده بالثانيه تيجي تقولي طب ليه ما اعملش العكس ما يخص من وجه عام من وجه واضح هنا ما تقدرش تقول كده ليه لان انا عندي دليل اللي قال لي خصص العموم ده لكن هنا معديش ايه دليل قال ايه عمل بالراجح ان لم يكن دليل عمل بالراجح مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد يبقى دعام في الوقت اي وقت تدخل في المسجد صلي ركعتين صح يبقى فلا تجلس حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يبقى ده خاص في الصلاة عام في الوقت أي وقت تدخل في المسجد يبقى تعمل ايه تصلي الركعتين يبقى ده عام في, في الوقت خاص في الاصلاة ركعتين طيب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح يبقى ده عام في الايه ده عام في ايه في الصلاة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يبقى ده خاص في ايه في الوقت جميل صح كده ده ده عام في, ال في الوقت خاص في الصلاة الاول والتاني عام في الصلاة خاص في الايه في الوقت فالان لو انت دخلت بعد العصر وقلت لك صلي يبقى أنا كده رجحت عموم الوقت اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد على إيه على خصوص الوقت لأي صلاته بعد العصر طيب لو أنت دخلت المسجد بعد العصر قلت لك يجلس يبقى أنا كده رجحت خصوص الوقت على عموم الصلاة وفي كلا الحالين تقول ليه ليه ما لقلت بديه ما قلتش بديه المهم من الحديث أن الحديثين يظهر فيهم العموم والخصوص هذا من, من وجه وهذا من وجه وهذا من وجه وهذا من وجه هذه واضحة قبل أن نقولها نرجح إزاي قال فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها والثاني لا صلاته بعد العصر لا تحية مسجد ولا غير تحية مسجد قال لكن الراجحة تخصيص عموم الثاني بالأول عموم الثاني ده اللي هو الايه؟ الصلاة لكن الراجح تخصيص عموم الثاني تخصيص الايه؟ الصلاة دي. بالأول لكن الراجحة تخصيصه عموم الثاني بالأول يبقى جزئية العموم في الصلاة هذه مخصصة بجزئية إيه؟ خاصة في الصلاة ماشي يبقى لو دخلت بعد العصر اوضح لسا لو دخلت بعد العصر اقول لك صلي يبقى لما قلت لك صلي رجحت عموم الوقت على خصوص الإيه؟ على رجحت عموم الوقت على خصوص الإيه؟ الصلاة لا صلاة واضح وده يحتاج لإيه لدليل. قال لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول الجمله دي مفهومه يا اللي هي لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول التخصيص في عام في الحديث الثاني حديث الثاني صح خليك تخصيص خليك معايا لكن الراجح تخصيص عموم الثاني هو الثاني ده عام في ايه في الصلاة انا خصصت يعني لم يقول لي ما تصليش أقول لك لا لا لا ده ده مخصص بإيه إذا دخل أحدكم المسجد واضح طيب فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد خليك انتبه معي التخصيصه عموم الثاني الثاني قالك ماتصليش عن في الصلاة وخاص في الوقت قالك في الأوقات دي ماتصليش أي صلاة فهاجي أنا أقول له طيب ماشي مش ده عموم في النهي عن الصلاة لكن عموم النهي عن الصلاة ده خصصناه بغير تحيي المسجد فبت تخصيصه بغير تحيي المسجد اللي هي النزاع فيها الآن مش لحية المسجد دي النزاع فيها يصلي ولا أه خلي المسادي على جمع أجي يبصي هل هذا عموم النهي عن الصلاة ده في كل الأحوال حتى لو واحد ما صلاش الظهر وجه بعد العصر بعد ما صلى العصر وقال لي أصلي أقول له لأ غير في حيث المسجد أهو بقى بكله عن مسألة ثانية أما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجهز حتى يصلي ركعتين ماشي فهو الآن بيقول لك عموم الثاني اللي هو عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خصة بغير اتحية المزج مش دين المشكلة خليها على جامع خلينا نتكلم مثلا على واحد ما صلتش الظهر يجي بعد العصر قال لك أنا ما صلتش الظهر أصلي تقول له إيه فنيجي الناقي إن العلماء قالوا إيه لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نام عن صلاة الأول ناسيها فليصليها إذا ذكرها متى ما يتذكر يصلي حتى لو كان في وقت إيه لا طيب ألقينا أن عموم النهي عن الصلاة خصت مسأله اللي هي إيه قضاء الفرائض صح طيب دي واحد نجي الله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مينة وانفتل من صلاته وجد رجلين لم يصلي مع القوم فدعا بهما فأتي بهما طرى عضو فرائصهما وقال لهما لما لم تصلي مع القوم قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا كلم ده كان إنت؟ بعد الفجر صلى الفجر وبعد الفجر وقت ايه نهي ماش كده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصلي مع القوم فإنها لكم نافله. يبقى أنت لو صليت العصر في التوحيد ورحت فجر الإسلام لأيتم بيصلى العصر صلي معهم تاني وهيكون لك ايه ووقت ايه نهي لقينا برضو عموم النهي عن الصلاة خصة خصة في مساءة إعادة الايه؟ الجماعة ماشي كده؟ يبقى لقينا العموم ده كمان ايه؟ خصة مسألة تانية هو؟ يبقى كده كم مسألة؟ اثنين هل لقي برضو النبي صلى قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصل أية ساعة شاء من ليل أو نهار اهيه؟ وصل لأية ساعة شاء من ليل أو نهار يبقى برضو الصلاة في المسجد الإيه؟ المكة الطواف ده مش دخمة عنه أنا أتكلم وصل, وصل لأية ساعة شاء من ليل أو نهار أيه ماشي تبدو الطواف ولا ركتين طواف ماشي يبقى لدينا مسألة تالتة ايه؟ خصة بيه طيب يبقى الآن عموم النهي عن الصلاة ده خصة بكم مسألة إعادة الجماعة وركعتية الطواف وقضاء الفرائض معي طيب ننظر بقى لعموم الإيه؟ لعموم إذا دخل أحدكم المسجد هل ديه مرة كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لوحد دخل المسجد في وقت ما تصليش مش ده عمومه إذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت ويقابله الثاني عام في الصلاة إلى العام في الصلاة ده خصص بأكتر من حاجة طيب بقى العام في الوقت العام في الوقت إذا دخل أحدكم المسجد هل جه مرة كده النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صليش هل العام ده خصص ولو مرة واحدة ننظر نجد أنه لم يخصص بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف على المنبر في يوم الجمعة ودخل رجل ودخل رجل فجلس فقال له يا سليك وكان سليك مغطفاني قال لكم فصلي ركعتين وتجوز فيهم ده حتى يستمع للخطبة إيه؟ واجب وقال له أم صلي ركعتين بس خففوا معي من هذا العلماء استنبطوا قاعدة قال وهي العام المخصوص العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص العام المحفوظ يعني الذي لم يخصص مقدم على العام الذي يخصص دي من وسائل الترجيحة العام المحفوظ أظن الله مكتوبة أو تأتي في الباب الذي يليه العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص نجي نطبق القاعدة دي على المسألة محل النزاع هل لا إذا دخل أحدكم من المسجد دعان في الصلاة دعان في الوقت والتاني لا صلاة دعم في الصلاة لكن لا صلاة ده خصص كثير يبقى دعم محفوظ ولا مخصوص وإذا دخل أحدكم المسجد دعم محفوظ ولا مخصوص محفوظ إذا نقدم عموم الـ الـ الـ الوقت على عموم من عن الصلاة يبقى إذا دخل المسجد في أية ساعة جاهز له أن يصلي تحية الإيه المسجد ونقدم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس واضح الكلام كده ده الرجح في مسألة ثم في مسألة تانية بتقول إيه الآن إحنا بننظر للعلة التي لأجلها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر او بعد الفجر هل لاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يجلس المشرك يركبه غروب الشمس ويركبه طلوع الشمس حتى اذا طلعت او غربت سجد له يبقى حتى لا يكون وسيلة لتشبه المشركين في عبادته من الشمس معا ازاي وحتى لا يرمى المسلم الصادق بانه يفعل هذه الفعلة لاجل الشمس فقال لك لا ما صليش صح؟ لكن الان لو انت بتصلي تحييتي المسجد ويقول لك يا حبيل واسعيبي تصلي ايه قلت لي تتحييي المسجد يبقى اديت صلاة ايه مسببة انت توضيت وجيت تصلي ركعتين وضوء لما اجيسك تصلي ايه تقولي ايه ركعتين وضوء يبقى لو واحد دخل كده لك انا اصلي لي الله الله اكبر وقف. انت بتصلي ايه مفيش بصلي يبقى هنا قد يرمى بالتهمة ليه لأنها ليست بصلاة سببية ممكن تأجل؟ هيجي أقول لك عطول ممكن ايه؟ تأجل؟ لكن انت دخلت المسجد الوقت لان وقت تحت مسجد صليت تحت مسجد معايا؟ صليت توضيت الوقت لان وقت ايه؟ ركعتها الوضوء يبقى لان ترمى بالايه بالتهمة؟ يبقى لو احنا نظرنا للعلة نجد ان نبيسنا سامناها عن التشبه وإذا كنت تصلي صلاة ذات السبب فأنت أبعد من أن ترمى بأنك تتشبه بني او أن تفعل مثل فعله إيبا نخلص من ذلك بأن الصلاة ذات السبب تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه واضح الكلام ولا مش واضح ولا فيه إشكلات واضح وده ماذا بالشافعي رحمة الله عليه واختيار شخص الإسلام بإبن تيمية طيب الله ثلاث قال الشيخ رحمه الله وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد تقباء المفروبطي واعاده الجماعه فضاع فعمومه اي سؤال في دي طيب قال الحالة الثالثه وان لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احاديهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها يبقى ما عندناش دليل ولا نستطيع أن نرجح نقف في الصورة اللهم إيه يتعارضان فيه خلاص حديث جاء لك تصلي حديث جاء لك ما تصليش يبقى ما تصليش لو بعد العصر او الفجر فالحدث ثاني يقول لك صلي يبقى هنا حدث تعارض معندناش دليل مش عارفين نرجح نقلخ خلاص في الصورة دي ووقف يبقى إذا دخلت المسجد فصالت حيات المسجد إيه لم تكن بعد العصر أو بعد الإيه ده إيه لم نستطع إيه أن نرجح وجبل إيه التوقف في الصورة المختلفة فيها قال لا لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد دينا وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم ونكتفي بذلك وكذلك الله خير